بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما ادراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فاما ثمود فأهلكوا بالطاغية وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سخرها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثُمَانِيَةٍ أَيَامٍ حسوما فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَاءٍ فَتَرَى الْقَوْمَ صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية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 لنجعلها لَكُمْ تَذْكِرَةً وتعيها أَذْنُ وَعِيهِ فَإِذَا نفخ في الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَقُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَتَ دَكَتَ وَاحِدَةٌ فيومئذ إِذِ وَقَعَتِ الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ فمانية يومئذ تعضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها بانية.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 وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ على الكافرين وَإِنَّهُ لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم